بسم الله الرحمن الرحيم سورة التنزيل نزلناها وفرضنا وأنزلنا ياتيك جلبه ولا تخفوا من ما فتو في دين الله يقولون لله ولليوم الاخر واللي يشهدنا الَّذِينَ كَتَبُوا عَلَيْهِمْ ضِعْفَيْنِ فَأَضَلَّ اللَّهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَمْسَكَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فشهاد شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه رغوا عنها العذاب هل تشهد أربع لَن تَنفَعَكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَهُمْ يُنَادُونَكَ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ عذاب عظيم لو لا Sure, <clears throat> madam. get out. المهاجرين في سبيل الله وليهم الله ويصطحوا اتقوا الذين ينقضون العهود من الله وعهدكم والله يرى كل ما تفعلون ان الذين يقولون المكفرون وَنَجْعَلُهُ مَعَ الذَّهَبِ النَّضِيبِ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِ أَلْسِنَتُهُمْ وَتَشْهَدُ Hallelujah. ان يوما اسكونت في جامعه لكم والله قوم يغني كانوا بهم ولا يبدين زينته الا لبولتهم او نسائهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمالكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وَآتُوهُم مِنَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِبُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَوْوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الغفور الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره تمشكات ينزل المصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كان كوكب دول من شجرة دواركت زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء وَلَمْ تَنَسَ سَنَا نُورَ الْعَالَمِينَ يَهْدِي بِهِ قُلُوبَ النَّاسِ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَايُذْكَرُ فِيهِ اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِتَالٌ لَّا تَمَلَّى مِنْ تِجَارَةٍ وَلَا بَيْعٍ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى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 سوقني موجود سوقني شحاد يومت بعدنا فائت بعد اذا اخرج يده لم يكدي يجعل الله له نور فما له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 هو صلق كل دابته يمشي على بطنه ومنه يمشي على رجلين ومنه يمشي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَشْفَعُ لَهُ مَنْ يَشَاءُ ذَلِكَ الرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معربون وإذا هم الحق يأتوا إليهم ذينين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم يَقُولُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَنَّا إِلَى مُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا دَخَلْتُمْ فِي تُقْسِمُ <تصفيق> بِعَرْضٍ خُرُفَةٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الَّذِينَ يُطِيعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْتَزِلِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمْ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْتَهْزِئُونَ مالكم والذين لم يبلغوا ال بلوغ منكم ثلاثه مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون من الظليله ومن بعد صلاه العشاء نادت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 والله عليم الحكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون مكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم هُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ أو بوت أخوااتِكم أو بوت انكم أو بوت ع ماكم أو بوت خواالكم أو بوت أخواال أو بوت خاناتِكم أو ملك ماتِ ح أو, ما أو صيقِكم جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة يبين بينكم كدعاء بعضكم بعضا قليعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم